يهل يا اهل النوايب هجت الحارب يا رب وبك نستعين شبوا في الميدان يهل يا اهل النوايب هجت الحارب يا نستعين اشعلوا هالمعارف خلوا الدماء رايف نصور الشارع عبو يا وسو الذل عجبو شبوا النار في الميدان يا نوايب هجة الحرب يا ربي وبك نستعين تعين اشعلوها المعارف ولو الدم مرايب ونصر الشارع وفويا وسود العيب قاتلوها الروافق كل عيب وخايب نتلع روسهم نغزيهم المشركين ما رجال في فيها رجال الحرايب تطلب الموت تتسابق على المعتدين والله انها عليكم نار حمر لهايب عدم ولا نخطع ولا نستكين يوم التورا تحييض الموت والنفس طيب تصفع الخاص مثل هي ضغمة الظالمين والنفوس الكريمة فوق فوق السحايب والهمم والعزايم ثبت مادلين والسرايا ثراها قدمة من جنوب جب والنار في الميدان يهلل نوايب هجه الحارب يا رب وبكنا استعين اشعلوا هالمعارب خلوا الدماء رايب نصر الشرع حبوا يا وسود العريب جب والنار في الميدان يهلل نوايب هجه الحارب يا رب وبكنا استعين شو <مصر> شارع ابو <هو> يا <فوية> وسود العريق قاتلوها الرواتب كل عايب وخايب نجل عروسهم نقزهم المواشركي ما رجال السنه في هالرجال الحرايب تطلب المات تتسابق على المعتدي تهديد والله انا عليكم نرحم الله يايب عدمنا يوم التوراة حياة الموت والنفس طيب تصفع الخاص مثل هي ضغمة والنفوس الكريمة فوق فوق السحايب والهمم والعزايم ثبت ماتلين والسرايا تراها قدمة والكتايب من جنوب الجزيرة والأفاتحين